الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن